كتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى ذَبِّ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رِيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن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 ولا كتاب نير ثاني يعقوف فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد 115. ومن الناس من يعبد الله على حرف 116. فإن أصابه خير نقمأن به 117. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ وينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات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 فَوْقَ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَطَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أعيد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 118. وإلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 119. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوَكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَالَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ رهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقبو تفثهم ويلوفوا نذورهم واليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ي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 و مساجد يذكروا فيه اسم الله كثيراً ولا يعصن الله ما يعصه إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة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 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أَوْ آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولين يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأيم من قرية أمليت لها وهي غالية ثم أخذتها وإليه المصير قل يا أيها الناس إن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 وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ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 لا ينخالنهم مدخل يرضونه وان الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بوء عليه لينصرنهم الله ان الله العفو الرفور ذلك بان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 إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أن وعدهم الله الذين كفروا وبأس المصير